وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ إِذِ الْلَّهُبِيرُ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ الْقَارِعَ مَالْقَارِعَ ما وَمَا أَذْرَاكَ مَالْقَارِعَ يوم يكون الناس كالفراش المبثوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر تزوجتم المقابل كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون عِلْمَ اليقين لا الجحيم ثم لترونها يَوْمَئِذٍ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النعيم